إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن جتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء.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 قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا وَسُولًا وَمَا مَنَعَنَا أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ إِلَّا أَن قَالُوا إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا وَسُولًا